بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إلا الذين, آمنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر